اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيتي يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهباءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم منهم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 وَلَقَدْ تَرَنَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِر كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل من قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر؟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 فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم قيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد رابدوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولا قد صَحهُ بكرَةً ذااب مستقِقِ فَذوقُ عذاام وَنذُر وَلا قد يَسَّرن القُرآانَ للذكرِ فَهَل من مدكر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 تَصِير سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرْ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وأمر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 وكل شيء فعله في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر